نحن عليك أشفد انت علينا كمال ما تقلينا ما تجرحنا كفا شان كل الناس برضو جاهانا تروا يا ابننا برضو طول من غير ما تسال عارفك دمعا ولا تغلقنا ولو حكمت طغيرك مرة مصيرك ترجع والطائفنا kun gadma jo lai furga bigo معذره النغم بل مبنوي يا دل فرقا شايل الياء والقايل I'm coming. بالناشر تروم يا ابننا بعد رموهتا وبان بعيد كما قرعنا KāpējaNetKamāgs uma Jajinā redā Nu camītā uh atha <laughs>